سور. أصبق معنا أن صراط الكسور فيها قيمان وركوان وسجدتان في كل ركعة ويقرأ قراءتين في كل ركعة ويقرأ التسيحة مرتين في كل ركعة هما حبارة عن ركعقية في كل ركع رقعان وسجودان وقيامان ويقرأ الفاتحة مرتين ويقرأ بعد الفاتحة كذلك مرتين يطيل في القراء ويطيل في الوقوع ويطيل في السجود إذا اعتدل من الوقوع الأول قال سمع الله, الله لمن حبيث وإذا اعتدروا من الرقوع الثاني قد سمع الله المحمد لأن بعض الناس يضبط أنه إنما يستبدل التكبير بالتسميع في الرقوع الأول أو في الاعتداء من الرقوع الأول والصحيح ما ذكرناه أولا إذن خلاصة صلاة للفسور عند أخينا محمد كمان وركعتان في كل ركعة ركعان قيامان قراءتان سجودان ويقرأ الفاتحة مرتين إذا اعتدل من الركوع الأول لا يشرع في القراءة مباشرة إنما يقرأ الفاتحة أول أو بالناس إذا اعتدل من الركوع الأول يواصل القراءة ولا يقرأ الفاتحة الصحيح من الأقوال أن يقرأ الفاتحة ثم بعدها القراءة يواصل دورة يخذ طيب حكمها هي سنة مؤكدة حكمها سنة مؤكدة نحن معنا الآن عند وقوع الآيات هذه صلاة القسوف عند انخساف القمر عند قسوف الشمس هذه الصلاة الصلاة تتعلق بالآيات غيرت هيئة الصلاة لكي تثير في الناس اليقظة والانتباه بالإمكان أن تكون الصلاة في الصلاة المعتادة لا لم تكن الصلاة في الصلاة المعتادة إنما غيرت هيئتها لتثير الانتباه واليقظة والتذكر في الناس ينبه الغفل فير الساكن لانه لو صلى كانت صلاكه الصلاه المعتاده ما... ما... ما اعتنى الانسان على كده تعتبرها صلاه عاديه كالمعتاد ثم انت تجهر بالقراءه سواء بالليل او بالنهار بعض الناس يعتقد انه اذا كان هذا الامر بالنهار فإنه لا يجر لما لا ولها خطبة وموعظة معنا وينتهي الناس من هذا الأمر إذا انجلت القمر أو انجلت الشر في أحاديث كثيرة واللوايات التي معنا أن في كل ركعة أكثر من سجدين فصح منها الشر لا صح من بين عيدنا في صفحة المسلم سيأتي معنا بسعيب الإيمان المسلم الآن ثلاث رقعات في كل ركح وأربع رقعات في كل ركح في يكون ثمانية ركح تلك فهذه روايات شابة ومنتقدة عليها الإيمان برقبلي وأغير فمن الأحرف التي لم تسلم للإيمان المسلم رحمة الله قال وحدثنا أبو طيبة عن مارك بن أنس عن إشاب بن عروة عن أبيه أبن عائشة حاق قالوا حدثنا و بكر بن أبي شيبة والمرض قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطار القيام جدا ثم ركع فأطار رفوع جدا ثم رفع رأسه فأطار القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال ركوع جدا وذون ركوع الأول ثم سجدا ثم قام فأطال القيام وذون القيام الأول ثم ركع فأطال ركوع وذون ركوع الأول ثم رفع رأسهم فقام فأطال القيام وذون القيام الأول ثم ركع فأطال ركوع وذون ركوع الأول ثم سجل ثم انصرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجلد الشمس فخطب الناس فحفظ الله وأثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر من آيات الله وإنهم لا ينسفان للموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوه وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله يعني ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يومك محمد والله لو تعلمون ما أعلمه فبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألاها البلاء وفي رواية مالك للشمس والقمر آياتان من آيات الله قال حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن هو بهذا الإسلام وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم أن بلاء قال حدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس د. أقال أَحتني الطاهر ومحمد بن سلم المراضي قال أَحصدّثني أبن وهد عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عُواة بن الزباية عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله, صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر tصف الناس وراءه وخترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع رقوة طويلة ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمد ربنا وينك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة يأدنا من القراءة الأولى ثم كبر فركع رقوة طويلة وأدنا من رقوة الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم ينقل أو الطهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات مكتوب بأربع ركعات أي رقوعات أربع أربع رقوع أربع من هيئة رقوع قالوا أربع سجدات وأنجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأتنع الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فأفزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضأيت في مقام هذا كل شيء وأعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أأخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدمون يعني أو أقدم أو أتقدم فقال مردي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعض حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحين والذي سير السواب وانتهى حديث عبدالطالب عند قول ففزعوا للصلاة ولم يظفر ما بعده قال وحدثنا محمد بن مهران الرزي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الأوزعي أبو عمر وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة على عائشة أن السمسة خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعت مناديا للصلاة الجامعة إذن ينادى للصلاة الجامعة الصلاة جامعة أو بالنصف الصلاة جامعة الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى الله ركعات في ركعتين بقصد الركوع وأربع سجدات ولو حدثنا محمد بن مهران ولو حدثنا موليد بن المسلم ولو عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبره عنه ورغة عن عائسة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الفسوفي بفراءته صلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات قال الزبير واخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات قال حدثنا احاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد علي الزهري قال كان كثير ابن عباس يحدثه أن ابن عباس كان يحدثه على صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انكسفت الشمس بمثل ما حدث وولده عن عائشه قال وحدثنا إصحاق ابن إبراهيم قال محمد بن فكر قال ابن جويج قال سماعة يقول سماعة عبيدة بن عمير يقول عدثني من أصدق عسبته يريد عائشه قال أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع, ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات إذن بدأ الآن في تغير في ثلاث ركعات وأربع سجدات وانصرف قد تجلد الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حميده فقام فحميد الله أثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان للموت أحده ولا لحياته الخطوة مستخبة إن فعلت وإلا لا, لا, لا حرق قال إن الشمس والقمر لا يكسفان للموت أحده ولا لحياته ولكنه ما من آيات الله وخوف الله فيما عباده فإذا رأيتم كسوفا فاذكر الله حتى ينجلي قالوا حدثني أبو الساب المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاد وابن الشاب قال حدثني أبي عن قتادة عن عطادنا أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أمنا نبي الله صلى ست ركعات وأربع سجدات ست ركعات يعني ست ركوعات في كل ركع وكل هذا لا يصح انما الصحيح دعان في كل ركعه ان يقرأ يقرأ من القران ما شاء يقرأ ما ييسر لكن من يطيب ان تقرا سوره البقره او نحو سوره البقره لا باس ما صحه روايات ولا متن نواهد مش حافظ وذوقت مثلا في منطأ رتازة عاملة جدا وحرس الموضوع هل ممكن يجبه مصحى فكرة منه؟ لابد لابد لا حرج عليه في كلمة شكل. نعم في كلمة شكلة خطلة موعظة استحب إن فعل وإلا لا حرج عليه باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوة فلو حدثنا عبد الله بإمسان وقع نبي فلو سليمان يعني ابن بلال يعني عن يحية أن عمرتها عن أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب الفضل قالت عائشة فكنت يا رسول الله يعذب الناس في قضوره قالت عمرت فقالت عائشة فقال رسول, قال رسول الله صلى الله عليه عائدا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبة فخسمت الشمس قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهرين الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبة حتى انتهى طيب يقول فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلة الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم فرك فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع فركع رقوعا طويلة ودون ذلك الرفوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في الكبور كفتنة الدجال أغوط الشبكة قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعودوا من عذاب النار وعذاب القضر قال وحدثنا أخو محمد بن المتنى قال حدثنا عبد الرهاب قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سلمان بن بلان إذن الباب الأول في إين؟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 مش نلحدث باخر معنا سوى فائده منا باختصر الوقت ما دام كل شويه يكتب بالتاني مديخ فاقر المداد والورق والله قال ايضا بركه نظيكم الباب الثاني فيه ايه ذكر عذاب القبر <تصفح> وفيه التحذير من فتنه الدجال وفيه ايضا تعوذ من عذاب النار اذا هذا الحديث من ادله على عذار... السنه الجامعه وفي اثبات عذاب القبر معنى بينما المعتزلة انكرت هذا بسبب العقر قال باب ما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الكسوك من أمر الجنة والنار قال حدثني عقوب بن إبراهيم الدورة قال حدثني إسمايل بن عليا عنيشة من الدستو... الدستوائي نسبة إلى بين الملابس قال حدثنا أبو الزباير محمد بن المسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله أبو عبد الله قال كسفت الشبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شديد الحظ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخردون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم, رفع فأطال. ثم, رفع فأطال. ثم سجد سجدتين ثم قم فصنع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إنهم عرض علي كل شيء تولدونه فعرضت أي تدخلونه فعرضت عليه الجنة حتى لو تنولت منها قطفا أخذته أو قال تنولت منها قطفا فقصرت, فقصرت يدي عنه وعرضت عليه النار فرأيت فيها هذا من أدلة السنة الجماعة على أن الجنة والنار الآن مخلوقة الآل مخلوقة الآن لا تفني أبدا ولا تبيد قال فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة الله ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمر بن مالك يدر قصبه في النار عمر بن مالك بن رحيم وإنهم كانوا يقولون إن الشمس القمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آتني من آت الله يريك هم يريكمهما الله أو الضيب يريكمهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجنيه قالوا حدثني أبو غسان بسمع مالك بن عبد الوحيد أبو غسان بسمع قال حدثني عبد الملك بن الصباح عن إنشان من هذا الإسلام إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميارية سوداء قويلة ولم يقل من بني إسرائيل قال حدثنا ابوكر بن ابي شيماء سمعوه محمد بن محمد العبسي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال قال حدثنا محمد عبد بن عبد في اللقب قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عقائل عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومما رسول الله صلى الله فقال الناس ان من انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات كل ذكر الست والثلاث كل ركع من ركعات لا صح قال ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون قراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم الحضر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام ركعة أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم تقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرح هنا انصرح وقد آضت الشمس وقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آتان من آية الله وإنهم ليك السفاء للموت أحدهم من الناس فقال أبو بكر للموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجل ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه لقد جئ النار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من نفحها وحتى رأيت فيها صاحبا المحجن يجر قصبه في النار صاحب المحجن والمحجن أبرا عن عصى مع كفر زير عكازة المحجن كان يسرخ متاع الحجيج فيعلق بهذا المحجن متاع الناس أكياس الناس وإن حد التفت إليه فقال يعتذر له ما حد التفت يأخذ حاجة ويمسك من الحياة؟ الـ الـ الـ ابن رحية هذا أول من سيب السوائد بحر البحائل وأول من سنى الشركة في, في الجاهلين أما هذا آخر صاحب المهجن سارخ لص لص يأخذ متاب حديد في هذا المهجن يعلقه في المهجن ويمشي انحد الكفت أتظر له ولم يلتفت أحد أخذ قال يقول كان يسرق إيه الحاج لمحجنه فإذا فطن له قال انما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلن تطعيمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى مات الجوع ثم جئ بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدم وفي ادله من القران على ان الجنه الان مظلوطه والنار ها قال في السنه فده القران الله يرضى علينا ابو طول وعشرين هذا دليل يلا دليل اخر وعدت وعدت الكافرين وعدت الكافرين وعدت وعدت اه للمتقين عليه ها النار وعده للكافرين وفي الجنه وعده للمتقين وعده اغير دليل على القرآن يا الله شباب خالدين فيها خالدين فيها طيب بس أحنا أعزين دليل الآن موجودة الآن ها. ما في أهل خالص؟ دليل كانت دليل الثلاث والثلاث فأدخلوا نارا أو شو ها قوم نوع نبينا أخذهم القرآن فقلنا أنا مخلص. في دليل وكل ادم اسكن انت وزوجك الجنه صحيح ها قال ربك ان لك في الجنه طيب عندك بيت في الجنه وجه الطيب ولا في الاخيره دي احنا عايزين في الطيب خلاص اعطونا من الاحاديث هذا واحد الذي بين يديه ها الى ان تساري غرا وينذكر انه الله جنه والله جميل احاديث الاثرب مع رجاء نعمل هات لي حديث الشيخ يلا لا الاثرب ذكر ان هو صنع عقد من ضل من وسط ها ام بالاز رضي الله عنه ها ده عن بيقول في المر يعرف فتره ولا الوجبه التي سمعوها قال صخره ها ذكر الشيخ لا طوبة عوجته في الجنة جميل ماشاء الله طيب إذا قال الإنسان أمني أسألك الجنة قالت الجنة اللهم أدخله إيا قالت الجنة يعني تكلمت دليل نها موجودة الآن؟ طب عندكم أحاديث تحجة الجنة والنار صح تجادلت الجنة والنار طب عندكم أحاديث الزمهري في, الص... في الشتاء والحر في الصيف هذا من من النار وهذا فيح جهنم ها الصيف شبه حر عشان بما تجدون من الحر فيح جهنم طيب والزمارير في البر احنا بشارع حدوزه هو بقولوا مشير ولا لا لا لسه فينا يعني, يعني مبشير خليه يكون الجلد على الحصير يلا ولا هون وبقول له عقوبا تطعمه في بكره دي كحكم شيخ كان 14 دي يعني برد شديد او زمرد اهو معنى الكلمات دي ان العلامه واخد انت يعني كلمه يردده العوام عليها مطلقه قصدنا شده البرد هذا بزمردا لا رونا فيها شمسا ولا زمهرير وفي ادله اخرى الشواده ايام ولا الجرم والله أن اتمنى ان يعود اتمنى ما شاء الله جميل شوف ادله عن عندي الجامد المصافات كل الجنه الموجوده والناظر الموجوده ومن العرض خلقهم خلقوهم الان ولكن اذكر سوره ان من خطاط الجن كل هذه ادله يعني متواتره متضافره معنا إثبات أن الجنة النار محلوقة الآن موجودة لا تفلال أبداً ولا تبيدان وهذا أصب للأصول <تصفيق> <طيب. تصفيق> <من> <تصفيق> على السنة والجماعة جميعاً للغاية عمر يغير particular فإن أن يكون quieren أن يكون تفلا بإثق neatly أبره يغير جميعاً يبعد jangan يكون بإثقر المحل كيل錯 أعني أن يكون فعلا لك تعاني بال cursed zero لكن نعران نقنع وغير أخبر أنا أقول كان يسرك الحاج بمحجنه فإذا خطن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب بي وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطت شوف الإسلام دعا إلى الأحسان إلى الحيوان فكيف بالأحسان إلى البشر والإنسان من باب أولى برك رفض قال وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تبعا تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جئ من الجنة وذلكم حين رأيتموني فقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدأ لي أن لا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيتم في صلاة هذه قال حدثنا محمد بن علاء الهم أبو قريب فلحددنا ابن نميل فلحددنا إشاب عن فاطمة عن اسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عيشته ويتصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برحسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلال للغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجه من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في الكبور فريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قلت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما عندك بهذا الرجل فما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قلت أسماء فقل هو محمد هو الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والبدعة فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار فيقال له لم قد كنا نعلم إنك تؤمن به فلم صالحا وأما المنافط أو المرتاب لأدري أي ذلك قالت أسماء فأقول لأدري سمعت الناس أكلون شيئا فقلت قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قريب قال حدثنا أبو اسامة عن إنشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس فاقتصى الحديث بنها وحديث بن نوير عن إنشامة قال اخبرنا ياابن يحيا قال اخبرنا سوكيان ابنوين عن الزهريب عن عروة كار لا تقل كسفت الشمس ولكن كل خسفت الشمس استعمال الأمرين جائز استعمال الأمرين جائز قال ان اسعاض عن زهريب قال أخبرنا اخبرنا يحيا ابن يحيا التميم نيسابور أب senzaبر قال اخبرنا سحوم بني عن الزهريب عن عروة كار لا تقل كال سفت الشمس ولكن كل خسفت الشمس قال حدثنا يحيى ابن حبيب طيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريب. قال حدثنا مصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبن بكر إنها فزع النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال تعني يوم خسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام للناس قياماً طويلا لو أن إنساناً أتى لم يشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام قالوا حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جوريس بهذا الإسند مثله وقال قياماً طويلاً يقوم ثم يركع وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسمى مني وإلى الأخرى هي أسقى مني يعني هم قيام يحتملون ويصبرون مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حدثني أحمد بن سعيد دارين فلحدثنا حبان فحدثنا أهيب فلحدثنا منصور عن أمي عن أسماء بن تريب بكر قالت كسفت السمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ففزع فأخطأ فأخطأ بذرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك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 وبما تدوش يدخل ولا يحتمل الضور يجلس وما جعل عليك الدين من حرج يصلي مع الناس ويجلس لا يحتمل الضور فرضنا ان بعض الناس دخل فرض ان فيكم وما أدرك في ما ادرك الامام في الركوع الاول الان في الركعه الاولى ركوع هو ادركه في الركوع الاول خلاص حسبت له ركعة لم يدركه في ركوع الأول جاء والإمام يقرأ في القيام الثاني والقراءة الثانية من الركعة الأولى لا تحسب هذه له ركعة لأن الركوع الأول هو الفضل واللي بعده هو سنة معناه إذا الآن سيأتي بركعة كما صلىها الإمام تماما إذا صلى مع الإمام أدرك ركعة الآن مع الإمام يعتبر ويأتي بركعة فيها ركوعان وفيها سجدتان واضح لكم هذه ها يعني ما تفرجش مثلا سنه ولا و... و... و... حضرته حضرته وخلاص الاولى فرض <تصفيق> الركوع الاول فرض الثاني هذا سنه خلاص هذه فتن الشريعه ابن باز رحمه الله تعالى نقرا قراءتين مضبوطه يقرأ قراءتين يصلي كما صلى الامام وكل ما يركع ومن ابن باز ولا بدتين ها ابن باز للمعصوم انا البخيل الشيخ بن بس رحمه الله ده هو عشان يسر فر قلت لو رجعتوا عند فضائل الشيخ بن رحمه الله وجدتمه في كتاب اصول فطر وهي مقوعه يعني المستقل لان مليون كم مجلد صاحب المجلد ده هذا الشغل جزء انما كم مجلد هذا الشغل ده هذا جزء. أما هي مجلدات الضجنة بعضها مجلدات فيها جزئة برك الله ممكن 15 مجلدات 14 مجلدات ممكن وليس باق ما اكتملت يعني ممكن أن تكتمل فتوى ابن الألباني الألباني كبير رحمة الله عليك إلى الآن لم تكتمل ولم تطبع كان الشيخ الألباني اشترط عليه أن يطبعوه كما تكلم به اللي بالفصحة بالفصحة واللي بالعامية بالعامية هل يخلوه لا يغيروه شيء ومتسألوا له في هذا. طبعا مطبعة المعارف ضم عارفة هي المعتنية بين هذا الشيء فلعنها تخرج قريبا لفتول الشيخ الأجمال فتول كميلة الكميلة طيب يقول هنا بارك الله فيكم. طيب يقول فقمت معه فأطال القيامة حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني أو الكفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فقوم فركع فأطال رفوعة ثم رفع رأسه فأطال القيامة حتى لو أن رجلا جاء خد ليلة لي أنه لم يرك قال الحدث لأسوهيد بن سعيد الحدثاني فلحدثنا حص بن نيساء فلحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن عن بن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قيما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع رفعا طويلا ثم رفع فقام قيما طويلا ووجول القيام الأول ثم ركع رفعا طويلا ودون الركوع ثم سجدت المصاف قياما طويلا ودون قيامي القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فصامقيا من طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجدت من سرقه وقتلجت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان موتا احد ولا للحياة فإذا رأيتم ذلك فاذكر الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت قال إني رأيت الجنة فتناولت من عنقوده ولو أكلت منهما بقيت الدنيا فيها ملعين رأت ولا خذن سمعت ولا خطر على قلبش ورأيت النار فضحت فلم أرك اليوم من ضرقت ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يرأسوا الله قالوا بكفرهن قيل يكفرنا بالله قالوا يكفرنا بكفر العشير وبكفر الأحسان بعدما ما بقىه كفر دون كفر ليس بكفر الذي يخرج من المنة لو أحسنت إلى أحدهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قالوا حدثناه محمد بن رافح قال حدثنا إسحاقي عن ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيك بن أسلم في هذا الإسنادي بمثله أيضا أنه قال ثم رأينا كتكعكعتا يعني باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات قال حدثنا هو أكرمنا بشيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن سفيان حبيب عن طوص من طوص؟ بكيسان أبناوي علي بن عباس قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسبت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك قال وحدثنا محمد بن المثنى وهو بطر بن خلال إلهما عن يحيى القبطار قال ابن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان سفيان للثوري قال حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن نبي عليه الصلاة أنه صبر في كسوفٍ قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ثم قرأ ثم, ركع ثم, ركع ثم, قرأ ثم طب حسينه كده قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم يعني ثمان ركوعات وكما قلت لكم الصحيح من هذا ركوعان في كل ركع وما زاد على ذلك فهو أساد متكلم في منطقك طيب يقول ثم ركعة ثم سجد قال والأخرى مثلها ركعة ثانية باب ذكر النجاء في الصلاة الكسوفي الصلاة ايه جامعة او الصلاة الصلاة بالرف او الصلاة بالنصر الصلاة جامعة فلا حددني محمد بن راف فلا حددني ابو النظر فلا حددني ابو معوي هو الشيبان بن حوي عن يحيى عن ابي سلم عن عبد الله بن عبد العاص قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يحيى بن حسان قال محمد بن سلام ان يحيى بكثير قال اخبرني ابو سلمة بن عن الخبر عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما جلست الشمس على عهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاه الجامعه فاؤثرت الجامع بالنصب رسول الله الله عليه ركعتين في سجدة ثم طاف فركع ركعتين في سجدة ثم جل عن الشمس فقالت عائشة ما ركعت رفعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه قال وحدثنا يحيا بن يحيا قال أخبرناه شيء عن إسماعيل عن قيس بن أبي حاجب عن أبي مسعود الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آتان من آية الله يخوف الله بهما عباده وإنهم ليكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا دالله حتى يكشف ما بكم سؤال هنا هل ممكن أن يعرف هذا بالحساب الفلكي أو هذا من التخمين أو هل الحساب الفلكي في هذا معتظر شرعا الجواب الجواب على هذا الشيخ سبيلتيني رحمه الله في الفتاوى القبرى وفي مجموعة الفتاوى ان هذا لا يمكن إدراكه بالحساب الفلكيين وليس هذا من علم الغيب في شيء يعني ممكن الفلكيين يعرفوا أن هذه ممكن تقع هذه الآيات ممكن تقع خلال عشر سنين بالحساب معنا؟ بالحساب بمراقبة سير الشمس وسير القمر فتدرك هذه الأشياء والصحيح أن الأرض ثابتة والشمس التي تتحرك أما قول القائلين بأن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس كل هذه يعني المعارضة من الأمور المشكوك فيها معنا؟ وكانوا يدرسون هذه المطبيات في المدارس قديمة وحديثاً لكن لو رجعتم إلى دائرة المعارف الإسلامية للشيخ محمد, وجدي، محمد, وجدي، فريد, محمد فريد وجدي من علماء الأظهر ألف كتاباً يسمى موسوعة المعارف الإسلامية أو دائرة المعارف الإسلامية عشر مجلدات كبار لو رجعتم إلى حرف الألف والرأو والضطف أرض قال رحمه الله من عشرين سنة وزيادة طبعاً هو فترة أظن القبر يزيد عن ثلاثين سنة وخمسة ثلاثين كان من المشيخ الأظهر القدامة ألم هذا الكتاب ففي الكتاب قال إن الرياضيين والفلكيين والحسابيين متشككون في دوران الأرض في دوران الأرض متشككون بعدها هو بيقول لك بيقول لك الأرض بالدور في, في الثانية الوحدة 36 ألف سنة ضوئية هذا الشيء كيف يفعلون في الحديث الذي فيه أن البيت المعمور فوق الكعبة ومن وكان الأرض بالضغط أين يأتي أن البيت المعمور فوق الكعبة بالضغط ممكن تكون من فئة الافتكاث في الكعبة والأرض بالضغط زمائية وفي المدى الافتكاث زمائية ما بيقوله أمرين بيقوله هي بالضغط حول نفسها تدور حول الشمس ما نقولش فاتتك ما عادش يبقى عادش فاتتك يعني والعبره طبعا الشمس قد الارض 180 مره جميل فكيف تدور الشمس حول الارض اللي كانت شمس بالنسبه كده مثلا والارض كده يبقى ايه نقول الارض هي اللي بتدور والشمس النظريه التي فيها ان الشمس ثابته طب كده تقولوا الشمس ثابته ليه الله فيكم النظريه اللي بتقول ان الشمس ثابته طب النظرية نظريه هذه نظرية أخرى لو عند أحدكم مثلا عموم في واحد منكم دخل عمليتي جيب رسالة اسمها النور في أن الأرض ثابتة والشمس حولها تضور معناها كتاب النور هذا مجلد أيوة شكتنا والشيخ ابن باذ أسألت العلماء الأولون مختلفين في عمرين بالنسبة للأرض هل الأرض كروية او الارض مستطيله طبعا في طريق يقول لك الارض مستطيله العلماء المتقدمين بيقول لك اقرا الاهل طبعا وبالتالي بيقول لك الاهل والى الأرض كيف سطحت بيقول لك سطحت يعني ايه مستطيل من اقول كده مربع مش... لا الصحيح الاجماع ما قالوش شيخ الاسلام ابن تيميه انها كرويه معناه والاجماع دي برضه استقر على كده لكن بقي التشكك في هل الارض ثابتة او تتحرك الله سبحانه وتعالى يقول ايه اما انجعل الارض قرار وجعل خلالها امار المهم بس انا اردت التنبيذ السريع خلاصة الارض يمكن معرفة الكثوف والكثوف بالحساب ايه الفلك. الفلك تكلم بهذا ابن العربي المالكي وتكلم بهذا الشيخ السلام ابن تيميه وجماعة العلماء المتقدمين فيه في ذلك السماء يدركون هذا لأن في أيضاً هيئة فلكية قديمة ليس الهيئة الفلكية المعاصرة فقط هناك هيئة فلكية قديمة منها علماء كبار فحول كان ابن كثير أيضاً من علماء الهيئة الفلكية القديمة ولهم معرفة ولهم خبرة بهذا الشيء وغيره رحمه الله تعالى فصدنا وكل في فلك يصلح والشمس والقمر والأرض أيضاً يعني. لا. أيضاً في خلح كل الكواكب أيضاً الكواكب أيضاً ours الكوكب الكواكب مينوات ثابتها منها سيارة ومنها ثابتاً الكواكب شابها من الكواكب الثابتة معنى أنه هناك أيضاً عندك المورد الذي David míl معنى زji heeft هذا مورد الفضلmann المورد, المورد العذبة الزلاد في إبيان اخطاء الظلاد الشيخ عبدالله الدواز تكلم ربما في 25 صفحة على أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تتحرك معنا؟ ولا مانع والله سبحانه على كل شيء قدير أن تحبط القصور الأربعة وأن يكون الليل والنهار والشمس هي التي تجري كما في النص والأرض ثابتة قارة أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا هناك ادله كثيره فيها لكن الاشكال كل الاشكال ايه الاشكال شو بسمعوا عشان ما نخرج باي مساله الاشكال كل الاشكال فيماذا خلوه بعد الكلام ده مكاوي بقى على البخاري ده متكاوي متكاوي بتاع مصطفى ده بقى الشيخ واجيه عايز Allah <laughs> Allah I can learn سَلَّمَكُ اللَّهُمْ كل سُوءٍ لَفِتْنِ مِنْ تَفْرِقَ بِيْنَ أَمْرَيْنَ قوله من قال الأرض ثابتة نعم الشمس ثابتة والأرض هي لتحرك هذا مخالف لنص القرآن معنى وتكريب للقرآن من يقول الشمس ثابتة والأرض هي لتظهر هذا غلط مخالف لصلاح القرآن وتكريب لنص القرآن طيب من قال الشمس تظهر والأرض تظهر هذا بارك الله فيكم محل اجتهاد ما هي اجتهاد ولكن لو اقر باني الارض قاره ومع ذلك هي تدور والشمس تدور فنقول له هذا فيه مخالف وهذا كلام العلماء لكن هو ايه في شيء من الخلاف والصحيح ان مساله دوران الارض مسألة عصريه مساله عصريه ممكن يصيب فيه قولهم هذا ممكن يكونوا مخطئين لكن الاصل انا من قدي الشمس ثابته والارض اللي اتحرك هذا تكذيب صريح للكتاب معنا والشمس تجري من مستقر ذلك تقدير العزيز العليم فلا يجوز لاحد ان يقول الشمس ثابته والارض هي عشان تكون يكون الليل والنهار وتكون المواسم الاربع لا والنزلت احدكم الى كتاب المورد العذب الزلال في الرد على اخطاء ابو الله الشيخ عبد الله الدويس من الحفاظ العصر حديث ابو مغيرة قال اين تجد تجد ان حديث ابي ضال الغفاني في الصراحه طيب يقول بارك الله فيكم طيب يقول هناك طيب بس المقصود عند عندي قبل ايه؟ طيب, طيب نرجع ثانية رقم كم عندكم؟ ترجع لي أربعة الشيء أموحظمنا أربعة مسيح تمام أربعة و خمسين أربعة و خمسين أربعة و خمسين بل ترطيمكم غير ترطيمي إن شاء الله لا خلونا نرجع على قبيلنا كله أهلا من الشيخ المسلم من؟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 قال حدثنا وكيعا ومسامة ابن نمير قال حدثنا إصحاب ابن إبراهيم قال أخبرنا جنيه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وفي حديث سفيان ووكيعا انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم قال حدثنا أبو عامد أشعري عبد الله ابن براد ومحمد ابن علاء قال حدثنا أبو إسامة عن بريد عن أبي بوردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في الزمن النبي عليه الصلاة والسلام فقام فزعا يخشى أن تكون السعر حتى أتى المسجد فقام يصلي بأقوى قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة القطب ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون الموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عبادة فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه وفي رواية ابن العلاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده قال أحدثنا عبيد الله بن عمر طورير قال أحدثنا بشر بن مفضل قال أحدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمر قال بينما أنا أرمي بأسفمي بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس فنبتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله عليه وسلم في انكساب الشمس اليوم فانتهيت إليه ورافع يديه يدعو ويكبره ويحمد ويهلده حتى جني عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركع قال وحدثنا أبو بكر النبي شيبا قال حدثنا عبد الأعلى من عبد الأعلى عن الجريرين عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسف من ذيب المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنهدتها فكنت والله تأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قال فاتيت وقائمة الصلاة رفعوا يدي فجعل يسبحوا ويحمدوا ويهللوا ويكبروا ويدعو حتى حسر عنها قال فلما حسر عنها فرأى سورتين وصلى ركعتين قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سلم بن نوح قال أخبرنا الجريرين عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمور قال بينما أنا أرتمي بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسرت الشمسه ثم ذكر نحو حديثه ما قال وحدثنا هارون أو حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهبين قال أخبرني عمر بن الحارف أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن نبيه القاس بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والطمر لا ينخسفان الموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آية الله فإذا رأيتموهما أصدقوا قال وحدثنا ابن وكر بن أبي محمد بن عبد الله بن قال حدثنا مصعب وابن المقدام قال حدثنا زياد بن علاقة وفي روايتي, وفي روايتي أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة من الشعب يقول انكسمت الشمس على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولد نمي عليه وسلم عاش ثمان عشرة شهرة وقال صلى لو كان نبي بعد لكان إبراهيم نحن صحيح نعم نعم لو نبي بعد وهو أمه مارية الحطية عن أخوان عن أخوان بلا فالنبي عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خير إن لهم دمة ورحمة طيب إن الشمس وفيه ويا استوصوا بالقبط خيرا طبعا القبطي مش اللي هو النصراني مصر. كل ما هو مصري اسمه قبطي كل ما هو مصري بيقول يعني مثلا نجيب بطال لبنان كل ما هو مصري اسمه قبطي جبت اصلاح ايجيبتي وهي جبت مصر مش بالانجليزي جبت ولا انا قلتها ايجيبت اه جبتي اصلا وانت درست الحاجات دي وانت موجه انا مش عارف ده اهلا بضيوفنا الشاب مصطى اهو لازمنا دوران في الشقه فينا ده بنتكلم بارك الله فيك اذن بارك الله فيكم في الحديث ده الحديث فعلا الصحيحه النبي عليه الصلاه والسلام استوصوا بالقرب الخير المراد بارك الله فيكم يعني هو بيتكلم العرب بيتكلم اهل المدينه بيتكلم صحابته من كلام يفتحوا هذا من ادله النباه ان مصر اللي الزتفتح ينعم فيما بعد وكان واقع منطق النبي على الصلصلاص وقال القبطي يعني المصري كل من نوع مصر اسمه يعني اسمه قبطي في الاصل معناه مش خاص بس بال ايه بالنصارى انا طيب قال لا ينكسفان موت اهل ولا ايه للحياه فاذا رأيت الله صروف حتى تنكشف في هذا ان كتاب اسكتوا ما الصحيح الصحيح إذا نام من الصلاه ولا جالت الايه قائمه ها انه يرفع ولا يصلي مغرب نام جيرج على النبي عليه الصلاه والسلام تركار الصلاه لم يلد عنه صلى الله عليه وسلم تركار الصلاه بيقعد يستغفر ويدعي الله والموعظه في المسجد للناس معنى يعملهم بالاسترفار والدعاء والتوبة والصبطة والعطاء معنى؟ خلصت المنزمة؟ لا يستوصى منك كثير <تصفيق> هل تعطونا سوفا بس؟ دي المنزمة اه لا اعطونا فين... في الهدية في المنزمة تلك سوفا شوش؟ دي؟ كم سوفا عطاء؟ خلص كم سوفا خلص اما يدخل فيه فيه في كام الجنازة يجدوكم برطة المنزمة اللي بعدكم لأن الدرس المقبل إن شاء الله في الكتابة في الجناز في الصحيح الإمام ومسلم الأسرة تعجل عملية الكتابة أتنى محمد صراح هي هنا المن... هي دا بقى تيجي في الجنازة في الصحيح مسلم هي مرت علينا في طوض المتنازل هتجي لنا في, في طيب إن شاء الله يا إخوة بعد العشاة مباشرة ننطق إلى مسجد مكة درس النحوة تحفة الثانية شرح من تمليلة في أي باب نحن؟ هل يطلقون في النحو فأيه بقى؟ علامات الفعل خلصنا علامات الفعل خلصنا علامات الفعل هنبدأ لنا إن شاء الله فإياه؟ علامات اسم خلاص؟ علامات الفعل عبارة عليه يا شيخ إبراهيم يا الله علامة اسم علامة اسمه إيهو سبحان الله الشيخ أمو محمد ذاكر وبي لكننا واحنا طيب أخباري علامات اسم الشيخ إبراهيم أمو مو شامك؟ لا ما ستاتي اسماء الاشاره ها التنوين الخافض زر <تنويل> على البلد <واللام> ها الالف واللام والتنوين <تنويل> ها والخافض ها يعني ده واللي ده والاسناد احسنت سبحانك اللهم وبحمدك الله, الله, الله <تنويل> <تنويل> يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله نبتدي في كتاب احكام الجنائز للشيخ امام مصطفى <تنويل> ان شاء الله تفضل يا شيخ عايز فكره في الناصع بعد مکمل